وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خنق الانسان من سلاله من طين ثم ثم جعلناه لطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مما فِي بطونها وَلَكُمْ فِيهَا منافع تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَسْتَخْرِجُونَ قُلُون وَعَنَيذا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْرٌ لَكُم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلائِكَةً وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ ملائكة كَانَ ثَمَّ مَن سَمِعَ النَّبَأَ فِي آثَامِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ كَانَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ونبصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون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 جَنَّ مِنَ القَوْمِ وَالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنذِرْنِي مُنذِرًا سَلَمًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَشَأْنَا مِنْ بَعْدٍ دِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِي قُمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره أفلا تكون وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأثرفناهم في الحياه الدين دنيا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُونَ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ غَيٍّ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له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 بهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمن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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبَرَ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 نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الَّذِينَ الذين هم من خشية رَبِّهِمْ ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين لَا بربهم لا يشركون والذين يؤمنون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 لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَكِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَكِّ كَارِهُونَ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 ام تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْذٍ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قل لمن الأرض وَمَنْ فِيهَا إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا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 قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلٌّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِم مَّعَ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَ كَمَا نَعِذُهُمْ لَقَادِرُونَ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 بأن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون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 انور ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن قوما ضالين قَالَ اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَادِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ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 أخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين